نبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وَرَدَتْ عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قلنا إذا شططا هؤلاء قَوْمٌ اتَّخَذُوهُ مِنْ دُونِي آلِهَةً لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا الله فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِهِم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 احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا ان انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعثرنا عليه ابن يعلم ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها إذيَتَنَا زَعونَ بَْلَهُمْ أَمرْرَهُم فَقالوا بنْهُ عَلَيْهِم بُنْيَانَ رَبُّهُمْ أَعَلَمُ بِهِم قَالَ الذي نَ غَلَبُ عَلَ أَمْرِهِمْ للَتَّخِذَدَّ عَلَيهِم مَسْجدِدَا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 فلا تمار فيهم إلا براء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر, واذكر ربك, ربك إذا نسيت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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْلٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَوِرَ منِن ذَهَبَ وَيَلْلبَسُونَ فِيابًا خُبْرًا مِنْ سُدُسُِ وَإسْتَبَرَطِ مُتَّكئين مُتَّكئينَ فِيهَا عَ الأرائِك نِعْمَ الثَّوابُ وَحَشُونَك مُرغْتَ وَقْرِ بِلَهُ بْنََّ سَلَّجُ لَْن جَعَنا لِحَده مَا جَنتَيْل مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْْناهُمَا وَحَفَفْناهُ مَا بِنَخْل وَجَعَنا بَْلَهُ مَا زَروعى كِتَجَنتَيْلِ آتَت أكلها وَلَمْ تَغْل منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما لو واعز نفر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائبة ولئذ مددت إلى ربي وَل إُّضِتُ إلَ رَبّ لَأَجدِدَّ خَيرًَا مِنْهَا مُ قَلَبَا قَالَ لَهُ صَاحِ وَهُوهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَقْتَ بِالَّذ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍِ ثَُّ مِنْ النُطُفَ ثَُّ مِن النُطُفَد ثَُّ سَووَّكَ رَجُناَا لكن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 أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له قلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ماءا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 هو خَيْرُ فَوَابَ وَخَييرٌ عقُبَا وَضْرِبِ لَهُم نَّ فَلَ الحَيةِ الدُّنْيكَمَا إِأَن زَلناامُ مِنْ السَّماء فَخَْلَقُ فَخْتَلَ فَبِهِ نَبَاتُ الْ الأأَرِْ فَأَصَحَهَشيِيمًا تَذْرُوه الرِياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ الْأَمَلِ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ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 افَتَتَّخِذُونَ لَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِم وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِزًّا وَيَوْمَ يَقُولُنَّ ادْعُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فدعوهم, فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ أنهم مواقعوها ولم يجدوا ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان سانُ أَكْثََ شَي جَدَل وَما مَنَ عَ سأي يُؤمنِنوا إذ أَهُمُهد وَ يَستَغْفِر رَبَّهُم إِلاا إلاا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 يروه زوا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يدا ان جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا في اذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ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 لََّا جَوزَا قَا لِفَتَهُ آاتِن غَدَ أَنا لَقَدَ لَقينَ لََدَ لَقناَا مِنْ سَفرَرنَا هذاَاذَا نَ صَبَ قَالَ أَرأيتَ إِذْ وَإنَا إلىِ الصَّحْرَةِ فَإِنِّ نَسيتُ الْ الحُوتَومَا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 ذا اذا قتلا من فقتله قال اقتلت نفسا قال اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقول لك انك لن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 حتى إذا أتيا أهل قرية لاستطعما أهلها فأبوا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 لهم ما صالحا فاراد ربك ان يبرغا شدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري غانك تعيل ما لم تستطع عليه صبرا ويسالونك عن ذل قرنين قل ساتلو عليكم إِنَّهُ ذِكْرَى إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبَهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ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 فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قالوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة مبينة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 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لَا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أن انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقايه فحبقت فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوما القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم نَمُوا بِمَا كَفَرُوا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ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 انما الههكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا